Nehim Jundullahi fi Ujhe aadi Nespah Kutuyan fi Kulli Nwadi. Nehim Jundullahi fi Ujhe aadi Nespah Kutuyan fi Kulli aadi aadi نحن أقسمنا على نذب الدماء تحت علام الهدا يوم اللقاء. نحن أقسمنا على نذب الدماء تحت علام الهدا يوم اللقاء. كينا الكون نوبات الهنا كينا ملكون نومات الهنا في جلال النصر بين الأحصيا. في وجه الأعادي نسحب خط ويان في كل النوادي نحن جند الله في وجه الأعادي نسحب خط ويان في كل النوادي في ظلال السيف لا نخش العادي في ظلال السيف لا نخش العادي نملأ الدنيا بأعلام رشادك نملأ الدنيا بأعلام رشادك فاسأل الأقوان عارق بالفداء عن, عن جنود, جنود الحق, الحق في درب يبال الإباء يبال نحن جنود عالي أشبال الكتاب نفتدي القرآن في يوم الصيام كي يعود الدين في كل الهضاب كي يعود الدين في كل الهدا نضع الأبطان أو ضل إهاب نحن جنود عالي به الأعادى فتحت يانا في كل benim Allah'ımın في el atıyorum. Nefretiyle birlikte. Nefretiyle birlikte. Nefretiyle birlikte. Nefretiyle birlikte. Nefretiyle birlikte. Nefretiyle birlikte. Nefretiyle birlikte. Nefretiyle birlikte. Nefretiyle